والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنهم في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من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 الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقربون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين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 أو من ينسأ في وَهُوَ وهو في خصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِنَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عِتْبَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُهَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِأَسْرِ قَرِينٍ وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُم أَنكُم فِي العَذابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُمَّ أَم تُهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بِالَّذِي الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون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 فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَم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 أبوه من بعض العدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخل الجنة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 وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون